يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخوة عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء يا إخوتي ماذا نقول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 في لحظة حق اللقاء ترى وجوها كالحات ترى وجوها ناعمات يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والاخاء عاشوا على هدي النبي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 اخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء؟ جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء ترى وجوه الناظرات. فوق المنابر في السماء فإذا سألت فإنهم قوم لباسهم الوفاء يدعون في الليل البهيم يا ربنا قبل الدعاء الله أكبر يا رجال الله أكبر ماضيا الله اكبر افدها دمي, دمي وروحي وماليا الله اكبر رايه تمضي وتخفق عاليا يا اخوتي ماذا نقول ام حزننا جلب البكاء, جلب البكاء لصحبه